بس يعني الظاهر المختار اللي هو انت ما تتعمدش الشهوة لكن لو اشتهتي يعني مش <تصفيق> خلاص يعني طبيعي لو هي جميلة هتشتهي مش ما يبقاش حاجة حرام عليك يعني فقالوا ايه قالوا اللي ده من امثلة الاستحسان اللي, اللي هو الاصل اللي انت لا النصوص يعني على التعريف بقى اللي هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم بيه في نظائرها الاصل اللي انت اي حد هتبصله بشهوة حرام بس عدلنا عن هذه النصوص ده الى خلاف ايه؟ لحاجة خلاف كده لوجه أقوى لو النص الخاص والنص الإيه خاص أو للتعريف الثاني بقى لوجه أقوى يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود حرج عند الحاق تلك الجزئية بنظيرها يعني إحنا الوجه ده اقتضى التخفيف ليه عشان في حرج لو احنا قلنا لو ما ينظرش بشهوة ينظر بس بس مش بشهوة فيها حرج يعني ما يعني صعب اللي انت هو الأصل اللي انت ما تنظرش للمرأة الجميلة عشان عشان انت لو نظرت ليها تشتهي غصب عنك يا انت الحاجة التانية لو قلنا ما ينظرش خالص هيبقى في حرج ليه علشان وساوس الشيطان ويدخل بقى الشبهة الناس بطول عليها دلوقتي اللي هو يدخل بيها غير ما يعرفه وبعدين يكتشف اللي هو كان ماشي غلط عشان كده الشرع أجاز الخطبة وأجاز فيها اللي انت تنظر إليها تتكلم معها لغاية ما تستريح اللي دي تبقى زوجتك وبعد ما تستريح خالص يعني يظن غالب يعني أنت كده استريحت فعلا من أنت باعها وفي حالة دي خلاص فدي للمقص بالشرع ده المطلوب شرعا عشان إيه عشان استقرار الحياة زوجي بعد كده الحديث قال كده انظر إليها لعله أن يؤدى بينك عشان تستقر تستقر الحياة الزوجية بعد كده فالشرع وجد اللي هذا المطلب الشرعي أعلى أقوى من اللي انت إيه؟ تنظر بشاوة في هذا الموضع. يعني نظر بشاوة عموما في كل مواضع إيه؟ مشكلية ومفازده أكبر من مصالحه بكتير لو في مصالح أصلا يعني غالبا ما يوجد مصالح ويوجد في مصالح فمفازده أكبر فذاك الشرع حرم كل الحالة لكن في حالة معينة الشرع وجد منها هي دي فكرة الاستحسان الشرع وجد منها اللي المصالح الشرعية أعلى من الإ من المفسدة دي فقدم المصالح الشرعية في الحالة فهم معنا فده ايه من أمثلة الاستحسان سندوا النص طيب في بقى نوع تاني من أنواع الاستحسان استحسان سند الإجماع ايه خان زي بس طيب استحسان سند الإجماع. ألك وهو ترك مقتضى القياس أو العموم في مسألة جزئية لأجل الإجماع. طيب مثاله يبقى إيه؟ يبقى ترك مقتضى القياس أو العموم في مسألة جزئية لأجل الإجماع. يبقى على تعليق تاعنا يعني عدلنا في مسألة جزئية عن الحاجات اللي زيها إلى خلاف الحاجات دي. لوجه أقوى فالوجه الأقوى هنا لإجماع طبعا إجماع مستند النص يعني أو, أو, إيه؟ أو فهم لأدلة قوية تخالف لقياس الظاهر اللي عندنا فقال لك إيه مثاله قال لك الإجماع على جواز عقد الاستصناع وجواز وجواز شرب الماء يعني الإجماع على جواز شرب الماء من أيدي السقاه من غير تحديد قيمته ودخول الحمام من غير تحديد مدة البقاء فيه ولا مقدار ولا مقدار الماء المستعمل ولا الأزرة ولا مقدار الماء المستعمل ولا الأزرة. فالإجماع منعقد على جوازه مع أن القياس مقدار ولا مقدار. مفهوم مقداري؟ إيه؟ يعني إجماع على كذا؟ أصدقائي؟ تحديد ولا مقدار ماشي ولا دي ممكن تبع اسم جنس لا باسم مضاف لا معطفة لا معطفة اسم اسم جنس ممكن نفصلها يعني بس ماشي ولا مقدار مقداره مقدار مقدار الماء المستعمل على الأجرة فإجماعه منعقد على جوازه مع أن القياس يقتضي عدم جوازه عدم جوازه طيب نمسك بقى واحدة واحدة هنقول إيه الإجماع على جوازه عقب إيه؟ الاستصناع اللي هو إيه هو عقد الاستصناع للأجهزة السلف عقد الاستصناع للأجهزة السلف هو عبارة عن ال إيه اللي انت هو هنا شرحه ليه مش سلاحوس سلام نيس اللي انت مثلا هتدي لواحد حاجة هتقول له قصدي هدي الواحد هتقول له صنع لي خاتم او صنع لي اعمل لي منبر او اعمل لي حذاء والحذاء ده مش موجود ماشي وهتدي له فلوس مقابل هذا الايه الاستصناع وبعد ما تدي له فلوس هو هيتفق معاك بقى بعد ما خلصولك في الوقت الفلاني هي ايه هيديه فهو زي بيع الايه زي باية المعدوم فقاله هو مخالف لبيع السلم ايه؟ اه أو. لا يعني اول حاجة مفيش ممكن تخلي في اجر معلوم مفيش مشكلة بس خالفته البيع السلم اللي بيع السلم مش حاجة معدومة خالص. هي حاجة موجودة تقدر تجيبها. بس هي مش موجودة معاك. مش عندك يعني. مش انت ما تملكهاش. مفهوم معنى؟ ولكن هي موجودة. اما الاستصناع حاجة معدومة اصلا مش موجودة. فقالوا ده فرق من فروق الاستصناع عن بيع السلامة. يعني مثلا ساعة راضو مثلا. هي موجودة بس مش ملكة. الطمر اللي هو بعد شهرين هو الطمر موجود في الزرع بس لسه ما ايه ما طلعش فما يعني مش طمر تحت الارض يعني مش لسه هتعمل البذر لا البذر موجود بس لسه الطمر هي هيطلع بعد شهرين فما صدي فالسلم اللي بي اجازه الحال اللي بي سلم اجازه مخالف للإستصناع وإلا كانوا خلوا عقد للإستصناع بحسنة وخلاص هم قالوا ده عقد استصناع ماشي فعلماء السلف كثير منهم أجاز يعني هذا العقد اللي هو إيه يعني اتعاقد مع صانع أن يصنع له شيئا نظير مبلغ معه هو ده عقد اللي إلي استصنع لي أيام السلف وقالوا إلي دليل ذلك اللي الناس تعرفت في كل الأزمان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا عليه من غير نكير فصار إجمع ماشي؟ وبعض العلماء أورد حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم مستصنع خاتما ومن بره. فالأول قالوا الناس عملوا كذا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم الغد لا تي فصار إجماعا فقالوا دي فبعضهم قال خلاص ده م مش مردوا إلى الإجماع دم ردوا إلى السنة اللي هي تقريرية كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم ما انقرش السؤال ما يعني ما فيش <تصفيق> تقدر تثبت فيها أولي النبي صلى الله عليه وسلم كان وما انقرش فهذا حاجة معروفة كذا حاجة مثل الدولة. مفهم معنا؟ او مردوا الى إج... الى ايه الى الصحابه اقروا ذلك او, أو... وبعضهم استدل بالحديث الاصطلاح عن النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من البر بس كل الحاجات دي مش يعني ايه ضعيفه مش مش حاجات تمسكها في ايدك فانا قري اكبر اقوى دليل في المسألة اللي تقدر تمسكوا بايدك هو الاجماع اللي هو منتشر في الازمنه من زمان الى دلوقتي ولم يمكن احد ذلك من علمه طيب لو احنا بصينا الى عقد الاستصناع هنلاقيه مخالف الحديث لا تبع ما ليس عندك صح اللي هو الحديث العام ومخالف لإيه لأنه يعمل بيع المعدوم وده بيع المعدوم بقى ده ظالح اللي هو بيع معدوم، ماشي ولكن هنلاقي اللي هو قريب من بيع السلم وفيه المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجاجه في بيع الإيه اللي أجاز بي بيع السلم هو نفس المعنى اللي مثلاً أجاز بي بيع السلم موجود في عقد الإيه؟ اللي استصناع ونلاقي اللي الأمة أجمعت عليه فعشان كده في معنى بقى إيه اللي هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه للإجماع أو لوجود قياس خفي اللي هو قياسه على السلم أخوى عندنا من إيه من دخوله في النص العام فيبقى هو مخصص بالقياس على بعزه هل معنى؟ وعلى التعريك التاني بقى لواجه أقوى يقتدد تخفيف ويكشف عن وجود حرج عند الحق الكلب جدئية بنظارك لو انت حرمت الاستصناع انت كده بتوجد حرج شديد في الأمم لما تمعم بقى النظر تجد دليل جوازه أقوى من دليل إيه؟ عدم جوازه كل ما نادى، فهم. وصل صنع الصميدة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الشهيد له وأشهد كله يبقى خلي في خلاف بين العلماء يعني الملكية والشفعية. والحنابلة لم يجوزوا آه لصوتنا وأجهز الحنفية لازم استدل الحنفية معظمهم استدل بالإجماع وبعضهم قال دليل السنة التقريرية على المذهب اللي ده إجماع يعني اللي هو اللي صار العمل عليه في الأمة من غير نكية ما هو ما هم ما سكوتي بعضهم زعل هذا من الاجماع السكوتي ان الناس بتتعامل كده مفيش حد من علماء الصحابة ولا علماء التابعين قبل الام 4 عشان قصدي يعني ما يكون حاجة منتشرة وما ولا عالم من علماء الصحابة يعني الصحابة ما ينكرون إيش بلد تابعين ينكيرها فذا جعلوها زي إجماع السكوتي في نصي عشان حاجة منتشرة يعني دد دد دارية حنفية الملكية الشفيعية الحنفية رفض عليهم قالوا لا في نصي وبعضهم من من الحنفية من جعل إيه عقد الاستثناء من السنة التفريدي يعني ايام النبي السلام ولم ينكرها و ايام الصحابة ولم ينكرها بس عشان نثبتها اللي هي كانت ايام النبي يعني ايه الظاهر من السبتة اوي برضو فمن قصدي وعلا كان دليل واضح وبعضهم مثل ذا اللي بحديث استصنع النبي وخاتما منبرا ولو صح الحديث يبقى ده دليل دليل نصي اصلا ولكن الظاهر ايما الحديث ضعيف او فيه خلافه صحيف يعني عايزين حد يحققه يعني لا يا محمد حاول تشوف تحقيق في استصنع النبي خاتما ايه مين دي الاستصناع استدلب حديث لا تبع ما ليس عندك وضعفه ضعفه الحديث ايه اه ما هي المسألة ما كانش فيها اشكالية في الزمن السابق كان الحاجة إلى الاستصناع مش زي دلوقتي دلوقتي موضوع الاستصناع ده ضرورة مش مش حاجة يعني اللي فاهم في المعاملات وكذا في كل حاجة دخل في ودخل في المصانع يعني المصانع مش شب الاستصناع مش والعقارات مش شب الاستصناع يعني العالم كله مش شب دلوقتي مش العالم يعني حاجات كتيرة جدا في العالم مش شب الاستصناع تلاقي المجامع الفقهية كلها شبه أجازت الاستصناع بخذه برأي حنافيا وَلِذَلِكَ وَجَعَلُمِ الاستحسان قالوا ايه؟ قالوا العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائره إلى خلافه لوجه أقوى منه فبعضهم جعل الوجه أقوى منه دستون التقريبية بعضهم جعلوا الإيه الإجماع بعضهم جعلوا القياس على السلم وبعضهم كمان ردوا إلى القاعدة بتاعت الشيخ الإسلام لان الاصل في المعاملات احنا ليه اصلا من محرم هو الاصل في المعاملات الجي... الجواز إلا ما ايه الا ما الدليل على تحريمه ماشي واللي والدليل ده على تحريمه يدخل تحت تحت الضرر والضرر يدخل تحت ثلاث حاجات اللي هو الايه او الغرر طب هنقول ده غرر يعني أنا ده غرر فقالوا ما هو يبقى, ما يبقى احنا نضيف ده المجمع المجمع كده نضيف الى عقد الاستصناع شروط تمنع عنه الغرر ويبقى قريب من السلم ماشي فجعلوا يعني قريب من السلم جدا الفرق بس الايه اللي هو معدوم والسلم مش معدوم يعني اشترط عليه الشروط يجعلوه زي السلم والفرق بينهم المعلوم والنهي عن بقى المعدوم ده اصدار حديث ضعيفه والحديث الصحيح لا تبع ما ليس عندك فبقى السلم والعقد للإستصناع لا تبع ما ليس عندك والفرق ما بينهم من ده معدوم وده مش معدوم وده مش موجود في الأحاديث فقالوا الفرق يسير ما بينهم فده الايه القياس الخفي بقى لو كان الحاجة الخافية كده بس ايه وبعدين لقوا بقى ايه اللي فيه حرش شديد على الأمة لو ايه لو لم يبيحوا عقد للإستصناع ماشي؟ في البخاري حديث في البخاري استصنع عن النبي وخاتما من المنبر في البخاري <تصفيق> على عمر عن النبي ولا عن بابا بس غريب با. وازاي بقى لما 3000 محمد ايه ايه يعني لما حلوا استصنع اللي هو دفعوا الفلوس بعد بعد ما بعد ما صنعها يعني الحمراء مش ممكن لان الثلاثه هيخلفوا حديث في المستقبل اه اه مش معناها ان استصناع هو دلوقتي يعني هو الحنفيه حمراء استصناع دلوقتي بس ممكن يحتمل هذا ويحتمل هذا فممكن يكون هو ده دليلهم المهم في الاخر يعني الراجح جواز الاستصناع بس ايه انا انا نفهم لكم مسألة الاستحسان في الموضوع ايه الاستحسان هنا فيه؟ في ايه خلال معنا؟ على مهم احنا عايزين بقى تحقيق يا يحيى في ايه الاستصناع ملحق بالسلم الاستصناع مين قال ده كويس طيب ده البورين البحث ده بالتفصيل طيب. طيب ماشي يبقى ده جواز صرف الماء من اي استقاه من غير تحديد القيمه وشواهد الصناعه خلاص اخذ العقارات كلها اللي يعني بالطريقه دي عقد كان طيب ثاني حاجه جواز سرب الماء من أيدي السقاه من غير تحديد قيمته جواز سرب الماء من ايد من غير تحديد قيمته قالوا فين هنا الاستحسان قال لك الأصل في التعاملات اللي انت بتحدد تحدد ايه القيمة, ايه القيمة, القيمة. القيمة. يعني تحدد يعني التي انا اه الناس عايزه تشرب ميا فبتشربهم واللي يدفعه لك بتاخده ده كان موجود يعني في ايه في عرف الازمينة القديمة ماشي فكان اللي يديه لك بتاخده ما, ما كانش فيه بقى حتة ايه عارف زي التاكسي بالوقت انت بتركب التاكسي وبعد كده ايه بس يعني ايه بس في عرف في التاكسي فعشان كده ما اجازب ولكن ايه في الميا كان اللي يديه لك تاخده خلاص على السلسلية قيمتها خفيفة يعني مش حاجة, حاجة مهملة شوي مش ماشي فقال لك ايه يجوز ذلك اجماعا مع انه خلاف القياس الظاهر وهو اللي لازم تحدد القيمة في اي معاملة انت تتعامل فيها عشان ما يبقاش في غرض ماشي فعلى تعريف الايه الاستحسان هيبقى العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها في النظائر كلها اللي انت تتحدد القيمة إلى خلاف. ليلى وجه يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود حرج عند حقيقة الجزئية المضمرة. فلما أنا؟ فالوجه هنا إيه؟ قال لك الإجماع. الدليل يعني الإجماع. والإجماع ده فعلًا يقتضي التخفيف. طب دليل الإجماع إيه؟ لما تيجي بقت تتأمل وتنظر في المسألة تجد اللي دليل الإجماع ممكن تلاقيه أشياء يعني منها اللي إيه الله هي... يا مم... ما... أسماء الله أسماء مش بس ما... طيب على ال... على حسب ما انا دارس اللي انا فكره يعني في المسألة دي اللي دليل إجماع في المسألة دي اللي هو حاجة مهملة نشوف والشرع جاء بإيه بالحاجات المهملة ي يصر فيها يعني يعني ايه يسر فيها في الغرب ماشي واستدلوا بقى بأدلة كثيرة من الشرع على اللي فيه حاجات مهملة يعني قيمتها يسيرة حاجتها خفيفة اللي جاء التعامل فيها على خلاف الاشياء اللي ايه اللي هي السمين افهم معنى فقال لك دي قيمة مهملة فإيه فج فالعمل في العصور جاء بايه بإهمالها ولم يمكن أحد ذلك من علماء في هذه الراسة ماشي؟ طيب الثالث مسألة دخول الحمام من غير تحديد مدة البقاء فيه ولا مقدار الماء المستعمل ولا الأجرة فكان في الحمامات زمن زي الحمامات اللي في الشارع كذا مكانيش حمامات البيوت كان حمام ايه بيملكه واحد الناس بتدخل وبعد كده بتدفع له فلوس ماشي ممكن يبقى اقرب دلوقتي مثلا الحمامات اللي هي ايه اللي في الايه في الطريق السريع مثلا أو في الطرق اللي هي اللي فكنت تدخل بقى في واحد واقف بيقول لك هات فلوس لا الحمامات دي ما دولة دورة بس دي يعني كانت عباره عن استحمام يعني ها معاك ماشي انا قصدي دلوقتي يعني اللي ممكن يبقى قريب منها السنه دي زمان ادي قريب منها اللي أو في بجد والله انا فاكر انتهت طيب يا فقال لك في ايه في في ازمنة كان ايه كان الحمام من غير ما يتحدد بضعه الدخاء ولا مقدار الماء المستعمل ولا الاصل ماشي فقالوا الايه القياس يمنع ذلك ليه عشان الاصل اذا عقد ايجار والأصل في الإجارة اللي هي لابد فيها من بيان المدة ولو هناك شيء مستهلك المفروض إيه نعرف مقداره ده في الإيجارات العادية ولكن في مسألة الحمام دي ل بسبب حاجة الناس إليه لو نقطع على ذلك وتساهل العلماء في أمره حتى إن عقد اجماعهم على على جوازه ماشي طيب المدة؟ لا واحد بيستحمى يعني طول خالص دقيقه هي معايا يعني لا هو ايه ايه مثلا لا الحمام لا بس ممكن مده ماشي فإيه فده بقى بالإجماع اللي, اللي الناس تعرفوا على كذا ولا ممكن حد من فصار جعلوا استحسان بالغرف اللي غرف الناس على ذلك ماشي وبعدهم جعلوا اللي ده إيه الحاجة التي تنزل من زرطة ماشي عندنا نظرنا للمسألة هنلاقي الاشتراط بعض الأشياء في الإيجار ده اشتراتك في هذه ما جاش فين صوص بتشترت الحاجات دي اشتريت لازم مدة اشتريت اللي ولو نظرنا إلى قاعدة سيف الإسلام هنلاقي للأسف لله لا حا إلا مادة ضيقة على أي تحريم فواللي و... في غرب فلا فهنلاقي إن الغرر هنا زي موزال بالعرف يعني هو بيدخل يعمل يختسل وكذا وخلاص ويطلع فايه فا اولا شيء يسير وفي مشقة يعني انت بقى تحدد الماء المستهلك صعبة جدا يعني وفي نفس الوقت ايه العرف جعل الايه اولا مفيش ضرر والغرر من الغرر المعروف عنهم اللي هو اليسير ده ما يعني ايه مش محتاج الايه التعمد فيه فلذلك انا بقى فممكن القياس الظاهر اللي دي إجارة والإجارة ليها مدة وكذا اشترطوا المدة والحاجات دي لمنع الغرر في الإجارة في في حاجة زي الشيء في حاجة يعني إيه قمدة ولكن في الحاجات اللي خفيفة نتسأل فيها للإيه أما بقى من قبل عرفناها من حاجة فدي هي المسألة اللي هي إيه اللي هي قياس خفي أو أو قليل خفيف قليل ممكن ما ما تفطنش إليه المبتدئ أو هو اللي في بادئ الأمر ولكن نجد من العلماء ايه لقوه هو أقوى من مجرد الايه الايه, الإيه؟ القياس الظاهر اللي هو قياس على اجاره واشتراط الايه الحاجات دي فقول معانا السبب اللي هم حطوه للمستقبل قال لك عشان مش مجرد خلاص قال لك لوجه يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود حرج عند الحقت الجزئية بنظائرها في الحرم مسائل الاستحسان اللي العلماء قالوها الحنفية يعني قالوها وهم اللي أكتر من يركزوا في الاستحسان والملكية لقوها اللي كلها فيها تخفيف قالوا اللي كلها فيها ايه تخفيف ولكن اعترض على هذا التعريف بان في مسائل ملحنة فيه ذكر فيها اللي هم استحسنوا وما خففوش ولا حاجة ده قالوا ايه بحاجة اشد فبالتالي في علماء قالوا التعريف ده مش هنرتضيه احنا نرتضي التعريف اللي هو لوجه اقوى لوجه ايه ولكن معظم معظم الاستحسانات اللي قال بها العلماء في مخالفة القياس الظاهر كانت تخفيف وكشف عن خرج لو جعلنا المسألة دي مثل مسائلها هكذا تهمين في اشكال؟ في اشكال في الكلام ده؟ يا محمد احنا نتكلم دلوقتي اللي فيه تعريف تاني بعض اللي انا عرفوه في الاستحسان وهو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائره تعدل عن مسألة؟ عن مثل ما حكم به في نظائر هذه المسألة إلى بتعدل بها إلى خلاف ليه؟ لوجه يقتضي التخفيف في وجه؟ دليل يعني اقتضى التخفيف وكشف عن وجود حرج عند إلحقتك الجزئية بنظائرها في الحق فإيه؟ فهنا رابط رابط المسألة بإيه؟, بإيه اللي احنا عدلنا عن القياس الظاهر ده من أجل الإيه؟ من أجل التخفيف، من أجل الإيه؟ التخفيف ورفع الحرج، فجعل دخز بالاستحسان فهنا بيرد على إيه؟ بيرد على اللي خلى الاستحسان دليل مستقل إجمالي يعني شوية برضه مش قوي، ماشي مش مجرد تعرض أدل، ولكن لما استقرأنا نصوص العلماء اللي قالوا استحسننا كذا استحسننا كذا لان لقينا اللي في بعضها ما بيخشفش عن وجود حرج وما بيخشفش تخفيف بالعكس ده هو ايه اشد ولكن هي في الحقيقة قليل يعني اغلب فعلا المسائل اللي قال فيها استحسان كانت بتغطيب التخفيف وتخشف عن وجود ايه؟ فبعضهم عرضوا أو خلفوا التعريف ده قالوا ما ينفعش من باب اللي إيه اللي لقوا العلماء يعني زي حناب إمام الحب وحنيفة مثلا أو محمد بن يوسف محمد أصلي بن الحسن أو, أو إيه أو يوسف قالوا بحاجات فيها استحسان ولكن إيه لجوا للأشد فقالوا بالتعريف اللي إحنا قلناه مرة اللي فاتت اللي هو إيه لوجه أقوى أو لدليل أخبر تهمينها ولا لأه نشي. ولكن انت فعلا بالتأمل وبالنظر هتلاقي الموعظة معظم المسائل انت الاستحسان هي فعلا لوجه يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود حول فان شاء الله وإحنا بقى هنتقل للمرحلة التانية وهي أنواع الاستحسان عند الحنفية والملكية. هن هنقف هنجتدي نطبق الأنواع دي على التعريفين اللي احنا قلنا على التعريفين اللي احنا قلناها فبقولوا يتنوع الاستحسان بحسب ما يستند إليه في ست ست إلى ستة أنواع. ألقى بعد التعريف الأخير ده يبقى الاستحسان يتنوع على ح بحسب ما يستند إليه إلى ستة أنواع. فأول حاجة الاستحسان سندوه النص. استحسان سندوه إيه النص. إيه هو استحسان سندوه النص؟ لو ترك الحكم الذي يقتضيه القياس أو النص العام والعمل بمقتضى نص الخاص طيب طب مثاله مثلا عشان بالمثال هنفهم أكثر هو يعني إيه ترك الحكم يعني إيه أنت بالنص العام وبالقياس أتلقى نفسك مشيت لحكمه معين. ولكن سلط الحكم ده علشان في نص خاص خصصه علشان فيه نص خاص إيه فقاله مثاله أن الأصل اللي يبيع الإنسان ما ليس عنده وده أصل من أصول المعاملات المالية ضابط يعني من ضابط إيه علم البيوع اللي هو لا يبيع الإنسان ما ليس عنده وهذا مقتضى النص والقياس أما النص فخلص الله سالم الحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة وحصن الخطيب وصحاب ابن حزم الألباني في إرواءه فالألباني في إرواء غلي فاا فنص صحيح ماشي وأما القياس فلأن بيع ما ليس عنده مثل بيع حبل ال حبل الإيه الحبلة الحبلة ولا الحبلة الحبلة صح؟ حبل الحبل الحبلة أي ولد الإيه الحمل الذي لم يولد بعد؟ لأن كل منهما غير معلوم الوصف للبيع والمشتري يعني وجدوا اللي في أحاديث حرمت بيع حبل الإيه الحبلة اللي هو ولد الإيه الحمل الذي لم يولد بعد يعني انت جيت قلت أنا هبيع ابن اللي في بطن الناقة أو أنا هبيع الولد اللي هيتولد من الناقة دي قبل ما تولد قبل ما تحمل أصلي فالشرع حرم قال لك نهى عن بيع إيه؟ حبل الحبل ماشي؟ على تنمي يحيى قال لك يبقى ليه الشرع قال كده علشان ده حاجة معدومة حاجة مش عندك ما تقدرش دي حاجة بخضر الله ممكن تيجي وممكن ما تجيش مفهوم معنا فالحاجة اللي ما عندك ومش عندك المعدوم ده ما منفعش البيع طيب ولكن لقينا الشرع أحل بيع السلم أحل ايه بيع السلم وبيع السلم هو بيع ما ليس عندك وبيع معدوم دلوقتي ماشي ولكن ورد الدليل بإباحة السلم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد يعني أنا مثلا قلت لك هجب لك ساعة رادو مدين كذا مثلا. ماشي؟ بس انت ادفع لي الفلوس دلوقتي وانا اجيبها لك كمان شهرين. اذهب هسافر مثلا اسبانيا واسافر مثلا السعودية وبعد العمرة هجبها لك. فارحت انت اديت لي الفلوس على اساس ان اجيبها لك كمان شهرين وحددنا المبعد. ده اسمه بايع الايه؟ السلام. لقينا الشرع أجاز مثل هذا البيع. وفي الحقيقة هو بيع انه ليس عندك انت لسه ما مشتريتش الساعة بقش في ملكك. صح بقى؟ صح؟ ده بقى مثل, مثل أن يبيع المزارع مئة صاع من الطمر الموصوف تسلم بعد شهر أو شهرين بمئتي ريال مدفوعة حالا في مجلس العقد مدفوعة, مدفوعة حالا في مجلس العقد فانتفع المزارع بالنقد فإذا حل الأجل دفع الطمرة للمشتري. يعني هو يدي مثال الواحد عنده مزارع طمر مثلا ماشي فقال له إيه أنا هسلمك ميت صاع من الطمر بعد شهر أو بعد شهر مثلا أو في عقد تاني قال له بعد شهرين بكان بمئتي ريال بس تدفع للمئتي ريال دلوقتي بعست سلام تدفع ريال دلوقتي في العقد فهو يدفع المئتي ريال وبعدين هو هيسلمه الميت صاع من الطمر بعد إيه شهرين فينتفع المزارع بالنقد كده فيها فائدة على الاثنين المزارع انتفع بالفلوس فيقدر بقى يزرع ويعمل ويستفيد في نفس الوقت الايه التاني هيستفيد بالطمر في وقته هيستفيد بالطمر ايه؟ في وقته لما يجي طب هو إيه؟ طب إيه؟ معنى اللي هو يأجله له ومعنىها ايه؟ معنى اللي هو يرخصه التمن شوي فبدل لو يدوله دلوقتي هيبقى ربعمائة ريال مثلاً. فعشان هو هيدوله بعد شهرين وده يفيده فقال لك هتخلت دولك من تل ريال فده استفده ده استفد ماشي؟ فهذا النوع من البيوع يسمى السلم وقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم روى الشيخان من حديث ابن عباس واللفظ لمسلم ورفض البخاري من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ماشي طيب وتسمية هذا النوع استحسانا غير مسلمة عند من ينكر العمل بالاستحسان لأن هذا عمل بالنص الخاص وترك لمقتضى العموم فهو تركه نص لنص أقوى يعني دي المسألة نحن نقول الاستحسانات الأنكروها قالوا إيه قالوا ده ده إيه ده آه ده ده اللي احنا قلنا بقى في الأول اللي هو إيه إنما هو راجع إلى أحد الأدلة الأخرى ده دليل النص مش دليل استحسان أصل أو اللي هو ترجيح لدليل على دليل آخر نحن رجحنا دليل بيع السلام أو في حالة نديدة خاص خصص عام. نحن معنا ده كلام إيه؟ كلام العلماء يعني والعلماء اللي قالوا ده استحسان قالوا أيوه هو نص خاص خصص عام وفي نفس الوقت برضو على الاصطلاح بتاع الاستحسان ده استحسان دليل من نص طب قال لك استحسان دليل من نص طب إيه طبق الاستحسان ده على التعريف فعلى التعريف بتاعه اللي العدول في مسألة على التعريف بقى هو قالوا ده هنا الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق اليه الاوهام قبل ان عام التأمل فيه وبعد إن عام التامل فيه حكم الحديث الاشبهين اصول يقرا ان دليل الذي فوق اوث القوه المسألة دي مش عليها قوي من اول التأمل انا عندي باع السلم ايه ولكن هيبقى إيه عند إيه؟ هيبقى الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق قبل إن فيه يعني هيبقى قبل ان عام تعمل في في حكمة الشارع يعني ليه الشارع خلى السلم يجوز مع انه اصلا بيحرم بعين معلومة فده اللي هيبقى فيه ان عام التأمل فيه وده اللي خلى الناس في بعض رلماء ميرتضوش التعريف ده ويرتضوا معلش احنا هنتكلم على ايه هناخد منطق شوان مهور ده مش منطق يعني هنعمل عقلين شوان ماشي يخلىهم يرتضوا التعريف الثاني اللي انا قلته دلوقتي اللي هو اول مبادية الالو العدول في مسألة عن مثل ما حكم بيه في نظائره الوجن نظ فقال لك ده منطبق على التعريف قال لك إيه اللي احنا بنعدل في مسألة عن مثل ما حكم ما بيه في نظائرها يعني عندنا كل بيوع المعدوم كل بيع المعدوم حرام كل بيع ما ليس عندك حرام إلا بيع السلم. فقال لك عدلنا في مسألة عن مثل ما حكم ما بيه في نظائرها إلى خلاف ليه لوجه أفضل ده على تعريف الكرخ طبعا تعريف السرخسي قال لك لوجه يقتضي التخفيف وهنا طبعا في تخفيف ويكشف عن وجود حرج عند الحاقه تلك الجزئية بنظائرها الى الايه لحق فعلى تعريف السرخسي ان الفقهاء للشرع نفسه على تعريف السرخسي ان الشرع نفسه لوجود مصلحة شرعية وحرج لو حرم السلم جعل السلم إيه؟ جعل السلام إيه مباح وحرم باقي أنواع ما بيع ما ليس عندك لأن الحرج بتاع السلم ده مش موجود في أنواع التانية والأنواع التانية فيها ضرر على الإيه على المكلفين لو أبحناها أما بيع السلم ده حاجة من الدنيا أما فوش ضرر لو تعاملنا فيه إما ضرر وأخذ من نفعه فنفعه أكبر والشرع جاء بايه بجلب أعلى المصلحتين هنا العلماء بيتكلموا في في حكمه الشارع احنا كده كده بيع السلم يجوز والشرع لنا كده بس نفهم الشارع ليه يعني عمل كده فاهمين قصدي ولما احنا بصينا بقى يعني ايه ودي دي خلي بالك معظم الاستحسانات كده خلي بالك ان انت لو بقى نظرت للأدلة بقى بقوة أكتر ممكن تجد ان الايه ان الادله تدل على جواز بيئة السلم عموماً لذلك حتى ليه عشان إحنا بس دي فيها خلاف طبعاً لو إحنا نظرنا إلى قاعدة شيخ الإسلام اللي الأصل في المعاملات الايه المالية الجواز إلا ما اجتمل على ضرر والشرع جعل أنواع الضرر إما ظلم أو ربا يعني ما استقرأ استقرأنا كده أنواع المحرمات إما ظلم أو ربا أو, إيه؟ أو غرر ماشي؟ فشيخ الإسلام استقرأ أنواع المحرمات في البيوع الإسلامية لقاها اللي هي كلها بساطة ضرر بيحصل عن المكلف يا إما أحدهما ولا الضرر ده حاجة من ثلاثة إما ربا أو ظلم أو إيه طبعا في خلاف بعض العلماء قالوا المعمل... الأصل في المعاملات التوقيف ولكن شيخ الإسلام رأيه الأصل فيها الإباحة إلا ما دالت الدليل على إيه؟ النهي عنه والنهي ده اي ما ضرر, ضرر والضرر ده يدخل تحتيه ثلاث حاجات كبيرة فلنحن بالصراع الثلاث حاجات دي هنلاقي بيع ما ليس عندك غرر وهو هو اللي فيه خفاء فيه حاجة مش معروفة في البيعة هينبني عليها أضرار منها بقى النفوس بتاعت الناس و. و ايه و ويبقى في يعني شحنه اللي بقى ايه انما يريد الشيطان يوقع بينهم عداوه والبغضه فيبقى نفس اشكاليه الميسر كده ولكن لقينا اللي بيع السلم ما المعنى ده بال ايه بالنص الشرعي عشان الشرع جعله لان لا ولم يحقق المصلحه في ضرر يعني يعني الضرر فيه بعد التقييد الشرعي بقى ضئيل جدا يكاد يكون مش موجود ليه عشان الشرع قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فخلى الغرر ايه ضعيف جدا والشرع عفى عن الغرر اليسير في نصوص كثيرة في الشرع لان الشرع في حديث العام لانه تمام عن ايه بيع الغرر ولكن لو في ما يكون الغرر يسير وفي مصالح من البيع الشرع يبيحو فإذا نظرنا أصلاً في حتى العام النص العام يعني لو في النهاية بالفهم الصعيدة نجد اللي إيه اللي ذا إيه اللي أصلاً موافق لنصوص الشريعة العامة ومقاصد الشريعة وضوابط الشريعة وقواعد الشريعة ماشي؟ ولكن بالنسبة للعالم اللي بيستحصل حتى جاب بقاش منتبه لها فهم عندهم اللي البيوع توقفين مثلا ماشي، فإيه فلأ اللي حلب بالبيع ما عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع المعدوم، هنا السلام من المعدوم ربنا، ده دخاص خصص العام، ممكن بعض رأي ما ينتبهش لإيه ل لإيه يعني خصصه لإيه أو إيه ما خصش الشريعة في المسألة أو إيه الموضوع، فيقول خلاص خاص خصص العام، فهموا معنا؟ ولكن إحنا بحاول إيه نضبط. فأخاص للشريعة أكثر ونفهمها ونبّطها بحسينها مفهوم معنا على في إشكال طيب يا ده أول إيه؟ برضه من أمثلة الاستحسان اللي سند النص بعض العلماء مثله بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمك الله إيه وصخاخ لللي, يش... لللي يأكل إيه نسيان. فالأصل اللي إيه؟ اللي ترك الأكل والشرب في نهار رمضان الاصل فيه اللي ايه ركن من اركان الايه الصيام صح والركن جزء ماهيه الشيء الركن ايه جزء ماهيه الشيء ف ف ف جزء ماهيه الشيء يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انت ايه ان انت تأتي يعني ان انت تنقضه وإلا الشيء ده يبطل والنصوص تدل على ذلك كما كما يعني كما اللي هو اللي طمئنان مثلا في الصلاة فالمسيء صلاته قال له صلي فإنك لم تصلي ليه؟ علشان حاجة ركن هي جزء مهيئة الشيء جزء مهيئة الصلاة هو لم يأتي بها فالمسيء قال له صلي فإنك لم تصلي فجيل ملكية بسبب القاعدة دي اللي بالنسبة لهم قاعدة أصلية أفتق من مالك أفتق بإلي يأكل ناسياً في رمضان عليه القضاء ده فتوى ده الملكية مذهبهم كده ماشي طبق عمل في الحديث قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أطعمها الله صفا وربنا ربنا أطعمه ثقاء وقال لي يكمل صومه صح وهو الشرع يقول له يكمل صومه بس عليك القضاء برضو فأنت ما صمت أنت بتكمل صومك عشان حرمة الشهر لكن انت عليك القضاء ده رأي الملكية إيه اللي خلاهم يقولوا كده قالك ده مخالف لقواعد الشرع ولنصوص الشرع اللي بتبين أن الرقل جزء مهيت الشرع ده هو الصيام عبارة عن إيه عن ترك الأكل والشرب. فلو أكلت وشربت يبقى أنت بالصائب زي الماء عبارة عن إيه شتوا قوة لو قيتش أو القوة مش موجوديني بقى أنت كده مش ماء فهم قالوا كده ده جليل الملكية ماشي ولكن جمهور العلماء قالوا لا صح القاعدة اللي انت بتقولها صح والنصوص العامة بتدل للركم الجزء المائية الشيء وكل حاجة بس ده النص خاص خصص الايه؟ العام نص خاص خصص ايه؟ العام ويبقى الاصل للركم الجزء المائية الشيء الا في حالة الصيام لو فرقت الايه الاكل والشرب ناسية. وده رأي الجمهور الايه تمام وقالوا عشان نحمله على القضاء هيبقى تكلف في فهم النص وده الراجح وده المختار وده اللي العلماء بيقولوا بيه بس انا ههيئكم المساله دي يمين. ماشي فيبقى على قول العلماء اللي بينكروا الاستحسان هيقولوا ايه هيقولوا ده نص خاص خصص الايه يعني على بقى اللي بيقولوا ده تبع الاستحسان يبقى على التعريف اللي ذكره هنا في الكتاب مش هكذا تبع الاستحسان قوي او ممكن برضو الدليل الذي يكون معارضا للتياس الظاهر الذي تسبق اليه الاوهام قبل ان نعمل التأمل فيه وبعد ان عام التأمل في حكم الحديث عجبهام الاصول يظهر ان الدليل الذي عرضه فوقه في القول يبقى ده هيناسب ان الحنفية يعرضوا بيه الملكية وهم يأخذوا بالاستحسان فيقولوا انتوا كلامكم صح اقلقنا جوز مئية الشيء ولكن النص الخاص ده خصص العام وفي نفس الوقت برضو لأنه نسيانا مش تعمودا فالشرع عفى عنه في مسألة الصيام وده يوافق مقاصد الشريعة في إن رفع عن أمة الخطأ والنسيان فهنا يبقى النسيان A المخصوص بخطأ والنسيان الاسم آه بس هنا الشريعة تسهلت في الناس أكثر في مثل الصيام فجعلته كمان إيه في الحكم يعني ما يبقى شيء عليه, عليه السيوم يعني, يعني ما يقضي شيء مفهول معنى؟ ولو على التعريف اللي حيث يسألين النهاردة هيبقى إيه الكلام ده موافق ديب للتعريف التعريف العدول في مسألة عن مثل ما حكم ما بيه في نظائرة يعني في كل نظائر الشارع نجد للرقني جزء مئية الشيء فلو تركت الركن إيه؟ ولكن عدلت عن هذا إلى خلاف لوجه أقوى وهو الحديث إيه؟ هو ركن هو الصيام ايه هو غير ترك الاكل والشرب لا الرك الصراحه كده الصيام هو ترك الاكل والشرب ملاش حل اصل الركن ده يعني حاجة في الايه في اثناء العباده فهو الصيام <متحق> تعريفه الرسمي هو الإمساك الصوم هو الإمساك عن إيه؟ عن الاكل والشرب والجماع في نهار رمضان فهو ركن يعني مش حل يعني انت تقول ده مش ركن ده انت تتكلف عشان تخليه مش ركن ف فهمت قصدي؟ ولكن هذه الإشكالية اللي الملكية بسببها حملوا الحديث قالوا احنا ناخد الحديث برضو لما ردوش الحديث بس قالوا ده الحديث ان بيقولش ما فيش قضاء الحديث قال ما فيش قضاء ما قالش كده مفهوم معنى؟ الحديث ما قالش يا عام فيل وياه قالت بس رايض عائف مهوم العلماء ما بيختلفوا مش بيهبلوا يعني والملكية يعني هيخاف النص يعني إيوه والله زمان أردت واحد من الاخر صلي يعني تسميني صلي فا بس مش عالمي والملكية كيف أيه خلفون النص لو مش عارف ايه راح مريشة في الإمام الملك يعني ينقص يشتم يعني ناقص يجتم يعني بس خليش النص هو بيفهم النص على مقتضى الفهم الصحيح في نظره ممكن يكون أخطاء بس يعني في أكثر ما بيهبلش يعني بيهاجس عدد كيف خلف النص ولا خلف النص بس ماشي بس, بس لا يعني انت بس ما تتسرعش عشان ده كلام بعض الافكار ما تتسرعش ما تتسرع ايه ايوه كلام الكتب اللي هم ايه منتسبين للشافعيه او منتسبين للسلفيين او منتسبين للحنفيه للحنبلله فهم مشددين على الحنفيه شوية او بقى ابن حزم بقى وهذا منطلق من الحنفيه وافكهم والقصص دي ماشي فايه فانت بس افهم هما فكروا ازاي وبعدين نقول يعني هما خالفوا النص ولا ما ماهو يعني الملكية يعني انت ما كنت بتدرس زمان اللي الملكية بيقولوا او لو انا جيت قلتلك بطريقة بقى ايه المذهب التاني يعني اللي ايهو الملكية قالوا اللي ما, ما يعانش عليك خضواء وطبعا دول خلاف النص الصريح وهذا خلاف جل السائر ومش راجح وضيعينه وبتاعه مش عارف انت هتصدقني ولا لأ؟ هتصدقني عشان فعلا طب ازاي خلف النص ده؟ ده النص واضح يا جماعة هو محتاج فاحنا اخلفناهم والراجل عندنا رأي الجمهور بس ايه بتفهم مفكروا ازاي مش مش ناس بتخرف يعني ماشي طيب فهمتوا كده المسألة فعلى بقى على الايه على الاستع... على تعريف الاستحسان بقى العدول في مسألة عن مثل ما حكم بها في نظائرها الى خلاف الوزن اقوى او لوجه يقتضي التخفيف وانا فعلا نقتضي الايه التخفيف في مثل النسيان في الصيام ويكشف عن وجود حرج عند الحاق تلك من نظائرها في الحكم يعني فلان كشف عن وجود حارج ال اللي إحنا لو صايم نسي واطلنا صومه لقينا اللي فيه حارج فالشرع بسبب ذلك جزء يعني جعل إيه اللي هو إيه معفوه عن القضاء فيه ويبقى صم عاجب فهمي معنا؟ لازم يكون استقصى لواجب أقل لازم يكون أقوى إيه لازم يكون واجه أقوى لازم يكون واجه أقوى آه آه يعني واجه أقوى يقتضي التخفي بس ربطها بالتخفي ربط الاستحسان بالتخفيف ورفع الحرش لا لا لا او اصدر الوزن اقوى افرت حاجة تقتل التخفيف ولكن ده له ضعيف مثلا او بعقل وكده وفلاص لا لازم يكون في حاجة لازم يكون واجه أقوى. لو هو ما ربطهاش بوجه اقوى بانه انت غلطه افهم المعنى؟ واجه عن وجود حرش ايه؟ واجه عن وجود حرش اه لوجه يختار التخفيف واجه عن وجود حرش عند الحق انت بتجيبها على التعريف صح عند الحق امم <تصفيق> اي ايوه عشان عشان المشتهد يفتي بالاستحسان يبقى عنده اشتراط الحرج دي أكبر من الحاجة الثانيه فلذلك هو افتاء بالاستحسان فهم؟ طيب طيب برده بعض العلماء قالوا إيه؟ قالوا اللي من امثله ذلك الاستحسان يعني اللي سند النص جواز نظر الرجل للمرأة التي يغتبها لو بشهوة للحاجة ماذا؟ فضل عبد لا الملكية عندهم لو تغير الطعم أو اللوم أو فخلاص. ما وش نجاز؟ نلعبها بالتغير لا ما هو قال لك احنا اولا فهم. احنا ايوما هما, هما بقوا زي الملكية صح؟ بس زيهم ليه مش دليل التغيب. دليل المشاقة. دليل ايه الضرورة. لا احد الوقت في ضرورة. ما مزب نفسه يرغب يعني, يعني في عنب في مصدر. فدليلهم الضرورة مش دليلهم المشاقة. لكن وصلوا في الاخر بقوا زي الملكية. بس الملكية عندهم مسألة سهلة من غير ضرورة. هو انت مجرد ما بتنزع. حتى اذا بصل المجلسة خلاص. العمل هيبقى واحد بس خلي بالك على رأي الشافعية الضرورة بقى, بقى فالضرورة تقدر بقدرها فيعني هيقعد بقى يعني لكن الملكية بمجرد التغير بمجرد ما ذهاب اثر اللون والطعم والريحه خلاص هو ما عندوش فهيبقى يعني الخلاف في الايه في طريقه العمل يعني فهم يعني هي المسألة دي فيها حلتين. إما البير أقل من كلاتين لأكلتين كبار مشغولين مشغولين كميتان يعني. ماشي؟ يا أم يا لك يا البير في نجاسة. ماشي؟ فأنت هتنزح النجاسة. فمعات تنزح النجاسة تزح النجاسة أصل النجاسة. موجود لغتنا المية بيتقل من كلاتين. وليست أصل النجاسة موجود. تنزح. وبعد نزح كمان شوية تشيل تن إيه بقاش في لون ولا طعم ولا عند الحنا عند الايه عند ال عند ال... عند الحناب كده ماشي المهم هنا عند الحنفيه اللي ايه استحسانا دليلهم الاستحسان قالك لك ايه قال لو ذهب اثر المجاسة يبقى خلاص كده طهر طب. طب قالوا له طب انتوا ليه مش هتشغلوا الملقط بتاعتكم قال لك للضروره احنا عملنا لا بس عند الحناب خلي بالك لو لو نزح لو نزح خالص كان مش فاكر اصلا من زمان قوي مش قال لو نزح خالص يبقى خلاص طهر فبقى كثيران غيره ماشي مهم يعني ماشي طيب يبقى عند الحنفيه مثلا ومش عارف بقى الشكاء كده قالوا يجوز استحسانا ليه علشان الضروره او المسقه السيده او رفع الحرج ماشي هي لا خلتها قياس ظاهر ولكنه الحرج أو المشقه بالضروره فخليتنا من القياس ففي مثل هذه الاشياء كان امام ابو حنيفه استحسن وخلها طيب الحوض بصب الماء فيه حتى لا يطر الايه المجاسل فقال الماء ده اما تصب في البئر او الحوض هو كان ميه قليل حطينا عليها ميه اما الميه دي اتنجست بالملقاء والميه دي اتنجست بالملقاء والميه على حسب الاصل هي كده ايه متناك جسد ولكن مانهاش حل يعني الضرورة يعني اذا يعرف الحلس خلاهم يجوزوا زي. ماشي طيب طبعا ايه على المخطار يعني اللي هو العبرة بالتغير سأقصص دي كبقا مش ايه ما عندناش مشكلية ماشي؟ طيب ذكروا مثلا من الاستحسان امثلة الاستحسان الذي سند الضرورة جواز النظر الى عورة المرأة الاجنبية. ماشي؟ ما عدا الوجه والكفير؟ ايه؟ في حالات؟ في حالات. ماشي؟ منها الطب ومنها جواز النظر الى ساعدها ومرفقها. يعني رأتي في الطب يجوز النظر الى المرأة الزومية حتى لو تعدى الوجه والكفير. في الحالات اللي احنا إيه في ايه فيه حاجة للمسألة ماشي؟ ومن الجواز النظر الى ساعدها ومنفقها لمن اجرت نفسها اليه اجرت نفسها اليه بالطبخ والخبص عند الخنافرية المجوزة لو واحد يجيب واحدة تخبز وتطبخ خبامة يعني فجوز اليو يقص لساعدة وكفاية عشان دي وهي بتطبخ وتخبز عشان هي لازم هتعمل كده وهي كشف ساعدة وهو لازم عشان يعرف يتعامل بالمعاملة دي لازم يشوف عشان يتطمر اللي هي بتعرف تطبخ و ودفت. ماشي؟ فخالك من طبيعة العمل تقادي ذلك وأجازه جواز النظر القاضي والشاهد يعني القاضي يجوز ينظر من المرأة لو احتاج ذلك في القضاء والشاهد يجوز ينظر لا هو يشهد على الحاجة يجوز ينظر عشان يشهد وكذلك في مثل بعض الوقت لو واحدة مثلا منتقبة وعزين يتثبته من شخصيتها أو كده في كلية أو في كذا يجوز ذا كل ده علماء السلف يجوزوا يعني مش مش إيه مش مش مش حغرة ماشي طيب هجزوا ذلك ايه؟ آه قالوا ده استحسان سند الإيه سند الضرورة أو الحاجة لتنزل منزلك من فين ضرورة هي إيه بالنسبة للإيه أيوة أيوة بالنسبة لل... بالنسبة للحكومة هيبقى مش ضرورة لو يقدروا يتصرفوا في لسائه اه ولكن بالنسبة لنا احنا بالنسبه للمراه يعني ضرورة فتكشف وتدخل لجنه ما متعمل تعملش فيها مشكله يعني تحبكهاش يعني عشان في بعض الأخوات لا بيعتبرها يعني ايه يعني مسألة يعني لا ما لهاش ما لهاش حل يعني. وده لا غلط يعني تجوز بيها هي خلاص هي في حالتها دي تجوز اللي هي تكشف طالما هي ما عرفتش تخلي ست هي اللي تشوف لكن طبعا تحاول تخلي ست طبعا ماشي ففي المسائل اللي هيظهر فيها الحرج واللي انت تجيب فيها نساء يشوفوا قال لما اجازوا الرجال يشوفوا وقالوا اللي دا استحسان سندوا رفع الحرج او الحاجة اللي تنزل الزيت الضرورة او الضرورة على حسب الحالات حسب الحرج دا ده كله ده حافيه خلي بالك كل ده حافيه. فيه صاني وانت الحاجة دمت بذلك دا يكون حاجة عامة يكون حاجة عامة وهيبقى مشقة للناس يعني زي مثال مثلا دلوقتي بيع الراديو الراديو بيع مضايل قد يكون دليل العلماء في دولات كلها بيجيزوا بيع المضايل بيع الراديو بيع بيع يعني كل الحاجات اللي ممكن تستخدم صح وغلط بيع الشواء طب افرد انت دلوقتي تظن او جالك واحد شكر وصايا وانت وأنت واحد بتبيع موبايلات، هيجوز تبيع ولا لأ؟ ها؟ في بعض العلماء يعني تشدده شو هذا شو صار مظالم وقال لا أو يعني وما تبيش أي حد وكذا، بس على كلام معظم العلماء يعني لا يجوز، وقالوا دي حاجة تلزم لزوم الضرورة العامة حاجة عامة لو احنا قلنا يعني لو أصل في الشريعة اللي الفتاوي بتاعتها صالحة للتطبيق في الزمن يعني تطبيق في في على عامه الناس فلو قررنا ان لكل الناس هتعمل بهذا فماضي هيبقى فيه حرج اللي مش هينفع حد يبيع موبايلات وده ما ينفعش مصلحة الموبايل دلوقتي حاجيتها اكبر من اللي انت تمنعها الحاجة الثانيه لو قلت الاخوه ما يبيعوش فبتعمل حرج على الاخوه اللي هم في المجال ده سواء كان بيع شواء او بيع موبايلات او بيع كذا او بيع كذا وبتخلي اللي الاخوة يعني ايه الناس التانية متنتفع والناس التانية كذا والناس التانية كذا والاخوة ما اللي مش عارفين لقوا شغلنا حلال في حياتهم كلها فبالتالي انت كده حطيت حرج على الاخوة وكل من يريد الالتزام بالشرع يجعله يعني غصب عنه يسيب الشرع. ماشي فكثير من الماء اجهزون واللي يعني شادت شوية قال لك تنصحوا اللي هو ما عميش ده مفهول معنا فده هيبقى بقى دليله رفع الحرج دليل الاستحسان هو إنت ااا ظاهر المسألة ما ينفعش ولكن في وجه قوي عند العالم يدل عليه رفع الحرج ويدل عليه أدلة مغفلة السلا ويدل عليه عموم البلوى ودي كلها أدلة شرعية مش حاجة من بره خليته يفتي بذلك وفعلا يكون الشرع يعني صالح للتطبيق من غير تساهل يعني ده مش تساهل ده واحد فاهم عايز يوصل للحكم الشرعي واحد كده بيسهل <تصفيق> ما مدخميش بقى في الحاجات دي انا, أنا لكم الحاجات اللي انا متأكد اللي انا اجازوها طبعا انا يعني انا الحمد لله بدرس وكده وكده بس جنق بس انا الصلاة ده لقتي بصراحة من ايه يعني الشيخ عسامة ايه اللي انا ما نفسيش بصراحة في الحاجات دي خالص فايه فانتم اسألوا الشيخ اراتبوش طوضيت برايمين من الشيخ سألوا على طول قولوا يقال لكم ايه الشيخ نفسه غريبا مش هرد عليه فانت ممكن تسأل الشيخ محمد الشيخ وسري الصاوي. او الشيخ علي السلوس ومشوفها بيئلك ايه وقل لي برده عشان اما بحب اعرف فتاة المسايخ وفي حاجة بفوق انتجا؟ فابلو ابتدت تصل بحد ايه يا محمد ماشي؟ طيب نعم تفهم قصدي؟ اه اه كان زمن دي ضرورة اه كان زمن دي ضرورة زي ما انت دلوقتي واحد ممكن في زمن بعد كده يقولك يا عمد ضرورة الراديو ما انت تبقيه وتبقيه الناس نعم زمن ده ضرورة ما. ايه؟ لا مش حلو هو دلوقتي عنده طفخه في البيت وفي ولاده وبناته وممكن عيلته كمان وزوجته مش خلو على حد يعني هو ممكن يعني يعني دلوقتي الخدامين اللي فيه يعني في السعودية ما في خدامين كتير يعني مشتغلوا هم مساله الخدامة دي موجودة يعني في الامم موجودة في عصور كثيره من زمان اصلا يعني من زمان كان في خدامة فماضي وأحيانا يكون الخادم ده مش عبد زي زياس إنسانس زياس إنسان كان خادم ومش عبد مش لازم يعني عبد فماضي فده حاجة موجودة من زمان وكانت حاجة طبيعية يعني حتى إن في بعض الـ الـ الـ الـ يعني في بعض الأزمنة كانوا يشترطوا الخادم يعني يشتغل اللي هيتجوز يكون قاعد خدمة لل الزوج لي للعرف كله كان كده فماضي الحمد لله اللي إحنا مفجش كده في مصر بس إيه غالبا العصور الجاية بقى فيها يعني ترى ماشي فا إيه فهذه مسألة عرف الزمن بيخلي مسألة ضرورية أما أنت دلوقتي ما فيش ضرورة المسألة دي خاص زي بظلت مسألة الإيه شراء الراديو مثلا ممكن بعد فترة يقول لك الراديو دلوقتي ماش ضرورة اللي ضرورة بقى حاجة تانية زي ال والأكل التلفزيون في زمان قريب كان التلفزيون ده مش ضرورة خالص وممكن الغد دلوقتي بس ممكن ممكن يعني بيع التلفزيون يعني ممكن بعد فترة في القناة الفضائية تشتغل جامد والتاثير الاسلاميه يعني تشتغل ويبقى في خير في الموضوع فا يفتر علماء بجواز بث التلفزيون <تصفيق> دلوقتي لا يعني ممكن ما يبقاش كده يعني في قصدي فالاصل ما حدش من الإخوة يعني ما ممنوع لحد يبقى سأقول لك ممكن بعد فترة فالمسألة دي كانت بتختلف باختلاف الزمان والمكان فانت تصورك دلوقتي ان ده ما مش مش ضروره او مش حرج لا في بعض الأزمنة اللي لازم يبقى فيه خدامه عند الناس ده حرج كيف مظيف؟ المضوع هو ايه؟ مثال المية اللي هو ايه؟ اللي هو مش مقتنع بالمثال نفسه؟ ايه المشكلة؟ هو ده اطل يعني وهي مالك هو هو مش دلوقتي لا لا بص يا بص شا... بص يا شا... هو ماء كثير صح لا هو قال ماء كثير ما قالش ماء كثير المتطله هو... لا, لا لا لا لا سلام دلوقتي انت عندك ميه الميه دي ايه قليلة. قليله ماشي حطيت عليها ميه فالميه لمست الميه فتنجست بسبب الميه دي هنتكلم ليه؟ بصراحه دي شبهه تياندا في ما مش دي هو يعملوا أمور يوش يبلغ مندل ولا يصير هذا يوش كفيل بفضل ما ييجي لك أساس ثخين. آه. بقى؟ هو لو هو طب لو كتر طعم كلتين. بفضل. لو كتر طعم كلتين بيعيش. شن تقدر تقول والله أنا قلتين. لا ما هو ما بيقول لك ما بيقول لك المية دلوقتي ربع كلتين. ماشي حطينا عليها ربع قلتين كمان بقى نص قلتين ناقص حطينا عليها ربع قلتين كمان بقى ربع قلتين ما بسمش معاك والتغير ما زالت ما زالت اسمعني بس ربع قلتين حطنا عليها ربع قلتين طهرت. طهرت. طهرت ليه في عشان انت ربع قلتين على 3/4 قله قلتين نجسين. فتاهرتها ليه؟ هو لك دلوقتي انت عندك على دليلك انت هو قلت مش ايوه حفو حفو الحكم ده بقاقين. الحكم ده دليلهم ايه دي؟ ايوه فروق فالتين ده الربع اللي بحط ده طار او بجلبهم من الربع هما عندهم الحديث يعني يمكن هو اكثر ما قال للجديد عشان ذكر الحنفيه الملكيه عندهم التغير ما ندوش القصه دي اصلا دول <تصفيق> انا اصلا ما ركزتش عشان اصلا مذهبنا بالتغير في القصة دي كلها مش ايه مش في الموضوع يعني على مذهب على مذهب الحنفيه اصلا لا ما ليه احنا نظرنا بالعبره بالتغير أصلاً فطالما تغيرت خلاص ما فيش اصلا أصلاً انا القصه دي كلها موجوده اصلا عندنا احنا <تصفيق> ما عندناش يا دكتور انا بقول الضغط اللي هنا حتى يجد أفضل النجاسه اللي دون او طاهر الراجل لازم ما لا احنا عندنا مش مش استحسان احنا عندنا العبره بالتغير فطالما تغيرت بأي طريقة في الدنيا كلها احنا عندنا خلاص هو مش هو طاهر يعني عندناش القصه دي اصلا هو ده بيتكلم على واحد مذهب الملقاه ننظر بقى على مذهب الحنفيه زي ما انت فيه. عشان الحنابلة والشافعية قالوا طالما الماء بلق قطين خلاص ممكن طيب يا على بعدي يقول لك في اي كده الكلام ده ولا انت شايفه زي... زي... او شاك بيطوبت يا برايش خليها مرة جاية كان نفسي خلاص استحسن مرة بي معلش انا فوردت شوية بس علشان ايه يعني في ملكات فطهية كويسة لا اللي قالوا الماء يطرب بالتغير ما فيش عبرة للملاقاء المالكية مشيخ الاسلام وده المكتر عندنا الملاقاء مش معطبرة يعني طالما الماء غير